ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والأرض الله أكبر الله أكبر الله Mashaadu Allah en muhammedan rasoolu allah ashaidu en muhammedan Salaam. Hey, ala s-salam. صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم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 من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ربي ألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد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 ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسرة اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي اللهم أنعشني واجبرني وهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفكريها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Aishhadu an muhammedan rasoolu allah Haie ala al-salat, haie ala al-falach Qad qamet al الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون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 تَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ الله Samia Allah li man hamida rabbana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 وكير يهلك القرى بظلم من واهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين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 وَكلُ قُ الصّلَكَ منِن أَب إسُ لِمَ ثَبّتُ بهِه فآادك وَجَكَ فيِيه الحَقّ وَبَوعظًا وَجَأَكَ فيِي هذه الحَقّ, في الحق وَموعضَة ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتُمْ تَظُرُّونَ إِلَى اللَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ فارجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما <عن> تعملون Allahu Allah الله في Allah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 يَخِذُوا عَهْدَ وَعْدُكُمْ أُولِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ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 اِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِغَاءِ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيَّ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَخَدَ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَكُمْ وَإِلَى السَّقْطِ إِلَيْكُمْ